أتينا في الدنيا حسنة، ومنهم من يقول ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودا من تَعَجَّلَ في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون